وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تذيلا قل آمن به أو لا تؤمنوا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 قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلافك ولا تقافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا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 وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا